صمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله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 قد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السر وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أدوبها شهر ورواحها شهر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 لَمَّا خَرَّتْ بَيْنَتُ جِنٍّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده Oh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 قالوا رَبناَا بغِدَ بَْن أسبَارنَا وَظَلَمُوا أَُْسَهُم فَجَعللناهُم حادث فَجَعلناهُم حادثَ وَمَزَّقَلَهُم كلُ مُمَزَّقَ إِ فِي ذَلكَ لآيات لِكُلّ صَببار شَكوق وَلا قدَد صَدَّقَ عَلَيْهم بِبلسُظََّغ فَتَّبَرُوه إلَّا فَيقًا مِنَ المُؤْمنِنين وَمَا كانَان لَهُ عَلَيهِم مِ سُ الْ القَالٍ إِلَّا لِعلَمَ مَ يُؤمِرُ بالِالآخَِ إِلَّا لعلَمَ مَا يُؤْمِنُ بالِالآخَِةِ مِنهَُ مِنْهَا فِي شَككًا وربك على كل شيء حفيا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا هو आलोचित भलो भाव बुझ्वार की ज्ञान रखा जरूरी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 সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি করতে সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায় উড়ান একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয়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 শাইখ আব্দুর রহমান মাদানীর সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح قُلْ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفرون نؤمن بهذا القرآن ولا بالذين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صبدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل إذ تأمروننا, إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا أن يجزون إلا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 وَأَسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم من دنا صف الا من امن الا من امن وعمل صالحا فاولائك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قُلْ إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم <ورحمة> الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك كان عبودا واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه هاؤلاء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 বহুত <mícate> <mícate> তিনি তাই বলে থাকেন कथाजेर इतिबृत्ति विश्वमयर क्रम विकास मंगलवार और शनिवार रत आठटा पुन सम्प्रचार